راقه قدسيه دب الى الهيه بيها اتغنى مش عارف كلمه تسخي راقه قدسيه كنبا بالجنه كبي الهيه فيها اهتغنا اكبرع الوجه الله بيه اتواسن يمنحني بالحب والجاه حتى اتامل عشق الزهر بمعناه رايده واصل جوهر عزته شره وهبته ربي مكنني اعرف غايته انظر كراماته واعرف معناها واصغي مناجاته وافهم فحواها ايش فاكيلمه تجسد مشاعر يا من الكلمات تجيب مفاخير اشراقه قدسيه من نور الجنه تهب فيها أتغنى شفتك شمس ما تنكشف شفتك قمر ما ينخسف نورك ابد ما ينعطيف سرك صعب ما ينكشف من بحركش ما ارتشب احساسي بي ما ينوصل يا حيرتني بمعناه يا ابو الاخبار شمع وصفك واصفك القاع اختروك كل اللي هوا اسمك تحيا اسمك تحيا اسمك تحيا كل ما تنسيني مشاعر اتغنى كيف ما مساء اكل العيال بالفخر تستاح والما تشوفك يا حسين بالجقلت يرتاح تلقى بعد مثلك وين اقر المرضه يا سر الفلك محراب الملك يا وتر المجد ثاني ما لك شاك العرش نورك وبالوح القدر حتى اللي يجي يزورك يتشاور رفقد رشفاتك الما تهزني يا غني لك دع عجيبه مفاخيرك اشراقه قدسيه نغاب بالجنة حب الهيه فيها اهتلنا مو حق ناس الحب تك ذوبها تربتك تمشي تحت ضل رايتك اخطر ظرف ما عافتك ترخص مهجه الخدمتك من يوصل لحد ذروتك ذوبت بالحب قلوب عاش بالحدا يا اغلى وعظم محبوب في العرش اسمك مكتوب انواري يزهى بنواري يزهى بنواره اسمي يا من لك دار حجيبه فخيرا اشراقه قدسيه من لا فيها اتغنى للشاعرين الاحلى انت كحمتها باسمك بكل الادوار تبقى هبتها كاجل فخر انت وصار الهرت بتها صرخه وتستمر كل دار وعصر يا اعظم منك يا اظهر في كيف وحي الشرف انت عنوان ومحور نهج العدل صنتك يالما تتكرر في كل ما تنسي مشاعر كم من لك دات عجيبة قدسية من ضاع بالجنب الى بيك الامل والمرتجى منقذ مثيلك ما اجى افكارك المتوهجه ضد العقول الساذجه جدك محمد من هجه خطيت وكشفت الدجج سورة عروس القران من الدابا يلقاك انت المرجى tukub kull al azman la ma tikarra la